book 2 37 في الطريق في الطريق. هو يسافر سايكل. هو يسافر بالموتورسيكل اس <تصفيق> هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت <تصفيق> هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام is kemit mksavrops huwa yusafiru bisafina huwa yusafiru bisafina is navit mksavrops huwa yusafiru bilqarab huwa yusafiru bilqarab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 خطر ساشيشيا غاميت هل التنزه ليلا خطر هل التنزه ليلا خطر چوين گزا اگوبنا لقد اضعنا الطريق لقد اضعنا الطريق. نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ انت تاوبروندت ندور ونرجع يجب ان ندور ونرجع سات يمكن ايقاف السيارة هنا ايقاف السيارة هنا اريس اك هنا موقف سيارات ايوجد هنا سيارات رامدن خانس التي يمكن وقوفها هنا كم المدة التي يمكن وقوفها هنا ريا هل تمارس هل تمارس السكي هل تصعدوا بالتلفريك الى هل تصعد بالتلفريك إلى اعلى شيذلبا اك هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟